لآل لا لا لا. القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك Oh Mm. Oh. I'm